بسم الله الرحمن الرحيم ق والقرآن والقران المجيد بل عليم ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيبا اذا متنا وكنا ترابا رَجُوعًا بعيدًا، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَأَيْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ هِيَ أَمْرِي مَرِيضٌ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى السَّمَاءِ. فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فوج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مباركا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وحب الْحَصِيدَ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الوس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوطا وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديدا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم وَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَذِيدَ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيدا وجاءت كل نفس سَ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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيدا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونموت وإلينا المصير فَسَوْفَ كُلُّ أَرْضٍ عَنْهُمْ سِراعًا ذَانِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بجبار فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ